يا أيها الناس ان كنتم في ريب من البعث فاننا خلقناكم فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه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 ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرزل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا متر والأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج.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 وَمِنَ النَّاسِ مَن يجادل فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَأَذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابًا حَدِيقٌ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 وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين آدوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا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 والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدماء وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب وَمَن يُهْنِي اللَّهَ فَمَا لَهُ مِمْكِرٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ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 كلما أرادوا أن يخرجوا منها من رم من أعيدوا فيها مذوق عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها. يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤَاهِ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٍ فَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ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 نَمِيْنَ كُلِّ فَجِنْ عَمِيقٌ لِيَشْهَدُوا مَا نَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا سَمَاءَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَابِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّنَّ يَقْضُونَ فَتَهَوَّمَ وَيُنْفُونُ زُورَهُمْ وَلَيَطَّرِفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَن عَظَّمَ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وأحلت لكم الأعوام إلا ما يُتلى عليكم فجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور هنفاء بالله غير مشركين به وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَرَ مِنَ السَّمَايِ فَتَخْطَفُهُمْ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 الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صبامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا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 فإِن كَذِبُ كَْ فَقَض كَذَّبَنْ تْْقَابُ لَهُم قَم نحي وَعَادُ وَسَمود وَقَبُوا إِبِراهِ مَ وَقَُدُوب وَصْحابُ مَنديًا مكُذبَ موشَ فَأَمْ لَتُ للِكَافِلينَ سَُّ أَخَتُهُم فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خامية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد؟ افلا يمشي في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسبعون بها فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور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 فيهم عذاب يوم عظيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم. فالذين آمنوا بعمل الصالحات في جنات نعيم.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 وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الْرَّازِقِينَ لَا يُدْخِلَنَّهُمْ دُخَلَ يَرْضَوْنَ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُقَبَ بِهِ سُمْبُو يَعْلَيْهِ لَا يَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ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 قُلْ إِنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا إِنَّ الله لطيف خبير.